ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَكُّوا ۚ إِمَّا ذِكْرٌ رَّسُولٌ وَمَن يُشْرِكْ ما قنصت من ليننن او ترتموغا قائما What يُولِي لِلذين قُرِبوا وَاليتامى, واليتامى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَغَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَبُوا Inna Allah Shadeedul Al-Iqab أَلاَ إِذَا هُمْ صَارِقُونَ يُحِبُّونَ مَن هَاجَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا هُمْ فِيهِ وَلَا يَجِدُ